تجد كلُ نفس عمللت مِن خَر مححض ي تجد كل نَنفسس ما امت من غَرح وَما امِلت مِ ص تََدُ لَ أن بَنَها وَبَنَهُ أمدًا بَع وَعَذُكُم الله نَفسَ وَيعَذكُم الله نَفْسَ واللههُ رأوحُ بِبادِله والله